ما مصحة ركعتي العمر بعد الاحرام من أبيار علي اولا أبيار علي هذه ليست تسمية ليست تسمية شرعية وإنما التسمية أن نقول ذو الحليفه ذو الحليفه ثم الركعتين بعد الإحرام ليس هناك صلاة خاصة بالإحرام ولكن يستحب الاحرام بعد صلاه يعني لا تتعمد اللي انت تاتي بركعتين وتقول دور ركعتين الاحرام لكن لو انت عايز تصير السنه فمثلا صلي الظهر واحرم صلي العصر واحرم ها؟ بعض الناس يتوضع عشان يصلي ركعتين بنيه انه بيصلي ركعتي الوضوء ويقولك احرم بعد ركعت رموما في حياته مصلى ركعتين دول بس عشان ايه يعني يدخل ديفدي مثلا واحد ثاني يخش المسجد عشان يصلي تحيه المسجد عشان يحرم بعد تحيه المسجد يحرم بعد صلاه وهذه مساله خلافيه وهذه مساله خلافيه في وقت الكراهه هل من ذهب الى المسجد ليصلي في وقت كراهه تحية المسجد له أن يصلي أو لا ها؟ يعني واحد دخل العصر ب... عشان يبقى يصلي بعض العلماء يجيز بعضهم لا يجيز